بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما مع تفسير سورة النساء قال المفسر رحمه الله لا خير في كثير من نجواهم أي تناجيهم فيما يديرونه بينهم قرأ حمزة لا خير بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع إلا أي إلا نجوى من أمر بصدقة أي حث عليها إن لم يكن له مال الكلام متصل ببعضه يعني هو قدر هنا المضاف ليستثنى من نجواهم من نجواهم إلا من أمر إلا نجوى من أمر على اعتبار أن النجوى في الآية هنا لخير في كثير من النجوان أنها مصدر أريد به ما يتنجون به إلا من أمر بصدقة أي حث عليها إن لم يكن له مال أو معروف وهو كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل وجميع أعمال البر معروف أو إصلاح بين الناس قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والقيام قيل بلا. قال إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين هي الحلقة التي تحلق الدين للشعر ومن يفعل ذلك المذكورة ابتغاء أي طلب مرضات الله أي رضاه قرأ الكسائي مرضات بالإمالة ووقف عليها بالهاء حيث وقع فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة يؤتيه بالياء يعني يؤتيه الله وقرأ الباقون نؤتيه بالنون بالتكلم ومن يشاقق أي يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى من بعد وضوح الدليل ويتبع غير سبيل أي طريق المؤمنين وهو الإسلام نوله ما تولى نكله إلى ما اختار من الكفر في الدنيا قرأ أبو عمر أبو بكر وحمزة نوله ونصله بسكون الهاء واختلف عن أبي جعفر وقرأ قلون ويعقوب بكسر الهاء من غير صلتها واختلف عن هشام وأبي جعفر والباقونة بصلتها بخلاف عن هشام بصلتها يعني بكسرها مع صلتها يعني. الكسر بص... مع... مع صلتها ونصله جهنم في العقبة وساءت مصيرة قال نزلت في طعمة وما زال الكلام طعمة طعمة بن أبيرق ال... الآيات قبل ذلك نزلت فيه وأشرت سابقاً، أشرت في المجلس السابق إلى إن في عدد من الآيات يرجعونها في التفسير إلى نفس السبب من قوله تعالى ولا تكن الخائنين خصيمة قال وسأت مصيرة نزلت في طعمة وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف من قطع اليد والفضيحة فهرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا بها ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال بعدت غايته عن كل الخير فلا يرجى له الفلاح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في شيخ من الأحزاب هذه الأعراب لا الأحزاب أن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ منهمكم في الذنوب إلا أني لا أشرك بالله شيئا منذ عرفته وأمنت به ولم أتخذ من دونه أولياء ولم أواقع المعاصي جرأة على الله وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هرب وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي فأنزل الله الآية قال ونزل في أهل مكة إي يدعون أي ما يعبدون من دونه أي من دون الله إلا إناثا يعني الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإناث كمناه واللات والعزة وإن يدعون الا شيطانا مريدا قال خارجا عن الطاعه وهو ابليس لعنه الله قال ابعده الله من رحمته وقال ابليس لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اي حظا معلوما اي طائفه انهم يطيعوني ولا أضلنهم عن الحق ولا امننهم في أمانيهم ركوب الاهواء ولا امرنهم فلا يبتكن يقطعن اذان الانعام يعني البحائر جمع بحيره قال انهم كانوا يشقون اذن الناقه اذا ولدت خمسه ابطن وجاء الخامس ذكرا ويحرمون الانتفاع بها ولا امرنهم فلا يغيرن لا يبدلن خلق الله بالخصاء ونتف اللحيه والوشو ونحوها ومن يتخذ الشيطان ولياً اي ربا من دون الله يطيعه فقد خسر خسران مبينا اي نقص نفسه وعيبه بان اعطى الشيطان حطا الله تعالى فيه وتركه من اجله يعدهم ما لا ينجز وهو طول العمر ويمنيهم ما لا ينالون من الدنيا وما يعدهم الشيطان إلا غرورة باطلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصة مفر والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها أي من تحت غور فيها ومساكنها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله قال نصب مصدر مؤكد يعني وعد وعد حقا قال حال من وعد وعد الله وممكن أيضا تكون نصب مصدر من غير الله يعني ممكن وعد, وعد الله وعدة تكون مصدر وحقا أيضا تكون مصدرا نجد أن هنا حال قال ومن أصدق من الله قيل أي قولة. ولما افتخر اليهود والنصارى وقالوا للمسلمين نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم فقال المسلمون نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى بالله منكم فنزل قوله تعالى ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب قال والأماني هي ما يتشاهه المرء ويطمع نفسه فيه أي ثواب الله لا ينال بالأماني وإنما الأمر بالعمل الصالح قرأ أبو جعفر بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب بسكون الأيام من غير تشديد ما يعمل سوءا قال مبتدا وهو شرط جوابه يجز به عاجلا أو اجلا وهذه الآية عامة في حق كل عامل فأما مجازات الكافر فالنار وأما المؤمن فنكبات الدنيا قال أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت من يعمل سوءا يجز به قلت يا رسول الله ما أشد هذه الآية فقال يا ابا بكر أما تحزن أما تمرض أما تصيبك اللأواء فهذا بذلك ولا يجد له من دون الله وليا يواليه ولا نصيرا ينصره في دفع العذاب قال في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به من الأمثال الدائرة على ألسل الناس ما تزرع تحصد هو أحيانا يعني يأتي بمثل الأمثال السائرة و يعني مما يشبه معناها معنى في آية من الآيات ويشير إليه ما يعمل سوءا يجز به قل مثل ما يقول الناس ما تزرع تحصد ومن يعمل من الصالحات قال بعضها وشيء منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلف بها. هنا يشير لنا من هنا للطبعيد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فولئك يدخلون الجنة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأبو بكر وروح يدخلون بضم الياء وفتح الخاء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء. ولا يظلمون يدخلون يبقى مبني لما لم يسمى فاعله مثل يظلمون قال ولا يظلمون أي لا ينقص شيء من ثوابهم نقيرا هو النقطة التي تكون على ظهر النواة ومنها تنبت النخلة ومن أحسن أي أحكم دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله وهو محسن موحد واتبع ملة إبراهيم دينه حنيفا قال حال من واتبع حل من فعل اتبع واتبع حال كوني حنيفا واتخذ الله إبراهيم قرأ هشام إبراهام بالآلف في الحرفين خليلة قال والخليل الذي ليس في محبته خلل والخلة الصداقة لأن الله أحبه واصطفاه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلة لاتخذت أبا بكر خليلة ولكن أبا بكر أخي وصاحبي ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا صلى الله عليه وسلم وللله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً وملكاً يختاروا منها من يشاء وما يشاء وكان الله بكل شيء محيطاً يحاطت علماً وقدراً واستفتونك يستخبرونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قرأ يعقوب فيهن بضم الهاء وما يطلع عليكم أي ويفتيكم فيما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن أي تعطوهن ما كتب لهن من الصداق والميراث وترغبون أن تنكحهم أي عن أن تنكحهم فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون مالهن وإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركها وفي رواية هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها لذمامتها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها حتى تموت فيريثها فانهاهم الله عن ذلك عن هذا وجه في وترغبون أن تنكحوهن الرغبة عن ذلك لا يريدها وجه آخر ترغبون فيه أن تنكحون. قال المستضعفين أي يفتيكم في المستضعفين من الولدان أن تعطوهم حقهم وكانوا لا يورثون إلا الرجال دون النساء وأن تقوموا أي يفتيكم أن تقوموا لليتن بالقص بالعدل في إيطائهن مهورهن وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما قال يجازيكم عليه وعند نلاحظ هنا هو في التفسير يوضح ما الذي يطلع عليهم يعني ما الذي يطلع عليهم وما يطلع عليكم في الكتاب يتمى النساء التي لا تؤترون ما كتبون وترغبون أن تنكحون فيوضح هذا قال والمستضعفين من الولدان فيوضح يقول أن, تعطو أن تعطوهم حقهم هذا غير مصرح به في هذه الآية وأن تقوموا اليتام بالقصة فيذكر هذا فهذه ثلاثة مجملات وبيانها في مواطن أخرى فتفسر الآية هنا لما تفسر الآية يبين المجمل فيها بل يبين الـ الـ الـ أكثر من مجمل في الآية بالمواطن الأخرى وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما قد يجازيكم عليه ونزل في أمر المرأة التي تكون ذات سن وذمامة أو نحو ذلك مما يرغب زوجها عنها هذه الفصيلة مكانا مش هنا يعني مما يرغب زوجها عنها فيذهب الزوج إلى طلاقها أو إلى إيثار شابة عليها ونحو هذا مما يقصد به صلاح نفسه ولا يضرها هي ضرارا يلزمه إياها بل يعرض عليها, بل يعرض عليها الفرقة أو الصبر على الأسرة فتريد هي بقاء العصمة فهذه التي أباح الله تعالى بينهما الصلحة ورفع الجناح فيه إذ الجناح في كل صلح يكون عن ضرر من الزوج يفعله حتى تصالحه وأباح الله الصلح مع الخوف وظهور علامات النشوز والإعراض وهو مع وقوعها مباح أيضا فقال تعالى وإن امرأة خافت قال توقعت من بعلها نشوزا بغضا أو إعراضا بوجهه وقلة نفقة والتفاته إليها فلا جناح عليهما أن قرأ حمزة وعاصم وحمزة الكسائي وخلف يصلح بضم الياء وكسر اللام مخففا من أصلحة وقرا الباقون بفتح الياء وتشديد الصاد مع فتحها وبعد الصاد ألف بعدها لام مفتوحه يا هي بينهما صلحا مصدر واصطلاحهما ان يتوافقا على ما تطيب به ما, ما تطيب بها أنف... ما على ما تطيب بها انفسهما بأن يترك أحدهما شيئا مما يستحق على صاحبه طلبا لصحبته والصلح خير من الفرقة والنشوز. وأحضرت الأنفس الشح المعنى إن النفوس قد جبلت على الشح فهي حاضرته لا تفارق أبدا لأن كل واحد من الزوجين يغلب ما فيه راحته والشح الإفراط في البخر وإن تحسن العشرة وتتق الفرقة فإن الله كان بما تعملون من الإحسان بالخصومة خبيرا عليما به والصلح هو التوفيق والسلم فيكون بين مسلمين وأهل حرب هنا يعني يستطرد في الكلام على الصلح بصفة كانت الآية في صلح خاص فيقول فيكون بين مسلمين واهل حرب وبين أهل بغي وعدل وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها وبين متخصبين في غير مال وفي مال عبارة عن معقدة يتوصل بها إلى موافقه بين مختلفين أو بين مختلفين وهو عقد يرفع النزاع وأصله من الصلاح وهو ضد الفساد ومعناه دال على حسنه الذاتي بدليل ما نطق به الكتاب العزيز واختلف الأئمة في حكمه بين متخاصمين في مال فعند أبي حنيفة وأحمد يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت، يعني في الثلاثة وعند مالك يصح مع الإنكار والسكوت. دون الإقرار قال ويجوز على الافتداء من اليمين بمال وعند الشفعية صح مع الإقرار فقط ورصات رضي يعني في الكلام على الصلح حتى في خارج إيه الحكم الخاص في المذكور في الآية ولن تستطيعوا أن تعديلوا بين النساء قال في القسم والنفقة وميل القلب ولو حرصتم على العدل والحرص شدة الإرادة فلا تميلوا إلى التي تحبونها كل الميل في القسمة والنفقة باتباع أهوائكم فتذروها أي فتدع الأخرى كالمعلقة التي ليست أيما ولا ذات بعل. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يعني حبه عائشة رضي الله عنها وقال من كانت لهم رأتاني فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وان تصلحوا قال ما مضى من الميل عنها وتتقوا الجور فان الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ما مضى من ميلكم وان يتفرقا اي الزوجان يغني الله كلا اي كل واحد منهما من سعته رزقه بان تتزوج غيره ويتزوج غيرها وكان الله واسعا اي واسع الفضل حكيما في القول والفعل قال ويجب على الرجل التسويه في القسم والنفقه ويعصي بتركه وعليه القضاء للمظلومة ولا يلزم التسوية في الجماع بالاتفاق لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه وإذا كان في نكاحه حرة وأما قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة عند الثلاثة وقال ما في المشهور عنه القسم بينهما سواء طبعا هذا يتكلم على النكاح لا التسري قال وإذا تزوج بكرا وله نساء سواها أقام عندها سبعا ثم دار وإن كانت سيبا أقام ثلاثا وبه قال الأئمة الثلاثة وقال أبو حنيفة لا يفضل الجديدة في القسم بل يساوي بينها وبين من عنده ولله ما في السماوات وما في الأرض تنبيه على كمال سعته وقدرته ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني التوراة والإنجيل تفسير الكتاب يعني التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة في كتبهم وإياكم يا أهل القرآن في كتابكم أن تتقوا الله أطيعوه وان تكفروا بما وصيتم به فان لله ما في السماوات وما في الارض من الملائكه وغيرهم فهم اطوع منكم وكان الله غنيا عن الخلق وعبادتهم حميدا محمودا على نعمه ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا مجيرا فلا تتوكلوا على غيره اي شا يذهبكم ايها الناس اي يعدمكم تهديد للكفار وياتي باخرين يوجد غيركم اطوع له منكم وكان الله على ذلك على الإعدام والإيجاد قدير لا يعجزه مراد من كان يريد ثواب الدنيا حطامها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فمن أراد بعمله عرضا من الدنيا آتاه الله ما أراد وليس له في الآخرة من ثواب ومن أراد ثواب الآخرة آتاه الله ما أحب من الدنيا وجزاؤه الجنة في الآخرة وكان الله سميعا بصيرا عالما بالأغراض فيجازي كلا بحسب قصده يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد مجتهدين في إقامة العدل شهداء لله تقيمون شهادتكم بالحق لوجه الله ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تقروا عليها أو الوالدين والأقربين ولو على والديكم واقاربكم إن يكن المشهود له أو عليه غنيا أو فقيرا فأقيموها ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره فاقيموها هذا يعني دل عليه فالله اولى بهما يعني اياكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فالله اولى بهما دل على معنى الجواب اياكن غنيا او فقيرا فاقيم الشهاده بالقسط فالله اولى بهما قال ولا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره قال اتفق القراء سوى أبي جعفر على اظهار النون عند الغين والخاء نحو من غل ومن خير وشبهه وقرأ أبو جعفر باخفاء النون عندهما واستثن بعض أهل الأداء عنه إن يكن غنيا والمنخنقة في المائدة فسينغضون في الإسراء فأظهر النون عنه في هذه الثلاثة ورويا عنه الاخفاء فيها أيضا والاستثناء أظهر وعدمه أقيس اقيس على ما يسير عليه في الاخفاء فالله اولى بهما قال منكم فكلوا أمرهما إليه هذا يتعلق بتوجيه الاداء هذا يتعلق بتوجيه الأداء. فالله منكم فكيلوا أمرهما إليه. فلا تتبعوا الهوى اراده أن تعدل كلام المفترض يكون متصل ببعضه فلا تتبعوا الهوى اراده أن تعدل هذه فولي أجله فلا تتبعوا الهوى أن تعديله إرادة أن تعديله قال عن الحق من العدول ان أن تعدله انا فسرها على أنها, إيه؟ أنها من العدول فيبقى إرادة أن تعدله لو من العدل يبقى لألا تعديله مخافة ألا تعديله لو من العدل ضد الظلم أقصد يعني فقل فلا تتبعوا الهوى إرادة أن تعديله عن الحق من العدول وإن تلو قال تحف الشهادة قرأ ابن عامر وحمزة تلو بضم اللام وواو ساكنة وواحده من الولاية أي تلو أمر الناس وقرأ الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان أولى هما مضمومة والأخرى ساكنة من لوى يلوي حرف أو تعرضوا عن أدائها فتكتموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا قال فيجازيكم به يا أيها الذين آمنوا آمنوا قال ثم خاطب مؤمني أهل الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بالله ورسوله قال محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل قال المراد جنس الكتب المنزلة أي أثبت على الإيمان بذلك فعند نلاحظ هنا فسر الذين آمنوا في هذا الموطن بمؤمني أهل الكتاب هذا أحيانا الكورونا وفي لجوه النظائر يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله طبعا وفي غير ذلك يعني أن الذين آمنوا تكون على عادة القرآن في الخطاب للمؤمنين بصفة عامة آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل يقول أهي ثبوتوا على الإيمان بذلك طبعا لو كان بصفة عامة يعني لو كان الذين آمنوا المراد به المؤمنون كما في عادة القرآن المراد بالمؤمنون المؤمنون دون تخصيص طائفة معينة أو الكلام على أهل الكتاب بصفة خاصة فالتفسير الآية كلها يبقى من باب أثبته على الإيمان وأن يزداد إيمانهم بذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا باعتبار أنه أمر, أمر بشيء لمن هو داخل فيه يا أيها الذين آمنوا آمنوا أمر لهم وهم داخلون فيه باعتبار أنهم مؤمنون ووصفوا أصلا في أن ذا الذين أمنوا لو الكلام على أهل الكتاب فالكتاب الذي أنزل من قبل هذا الذي يتعلق به قوله وثبتوا على الإيمان بذلك وإلا فهنا في شاء شيء جديد كان الكلام لأهل الكتاب الذين يؤمرون بأن يؤمنوا به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمر نزل وأنزل بضم النوني في الحرف الأول وضم الهمزة في الثاني وكسر الزيفهما على البناء لما لم يسمى فاعل وقرأ البقونة فتح النوني والهمزة فيهما أي أنزل الله ثم قال متهددا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أي ومن يكفر بشيء من ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا عن الهداية قرأ أبو عمر وورش حمزة والكسائي وابن عامر وخلف فقد ضل وشبهه بإضغام الدال في الضاد والباقون بالإظهار ثم تهدد المتلاعبين بالدين فقال إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام هم اليهود ثم كفروا بعبادتهم العجله ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك ولا ليهديهم سبيلا طريقا إلى الحق بشر أي أخبر يا محمد صلى الله عليه وسلم. المنافقين بأن لهم عذابا أليمة قال البشارة كل خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان أو غير سار ثم وصف المنافقين فقال الذين يتخذون الكافرين أي اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين أي يتخذونهم أنصارا وبطانا أي بتغون عندهم العزة يطلبون منهم المعونة والظهور على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن العزة أي القوة والغلبة والقدرة لله جميعا لا يتعززوا إلا من أعزه وقد نزل قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي أي نزل الله وقرأ الباقون بضم النون وكسر الزاي نزل والكسائي يميل الزاي من العزة حيث وقف على هائي التأنيف وقد نزل عليكم يا معشر المسلمين في الكتاب يعني القرآن أن أي أنه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أي إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله فلا تقعدوا معهم أي مع الكافرين والمستهزئين حتى يخوضوا يشرعوا في حديث غيره أي اجتنبوهم حين استهزائهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إنكم إذن أي إذا قعدتم عندهم وسمعتم استهزائهم ورضيتم به فانتم كفار مثلهم لأن الرضا بالكفر كفر إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا تهديد للخائضين والمستمعين الراضين بجمعهم في جهنم الذين يتربصون بكم يعني المنافقون ينتظرون هلاككم ولمن تكون العاقبة لكم أم لعدوكم فإن كان لكم فتح ظفر وغنيمة من الله قالوا ألم نكن معكم في الجهاد فلنا نصيب من الغنيمة وإن كان للكافرين نصيب دولة وظهور على المسلمين قالوا يعني المنافقين الكفار ألم نستحوذ نستولي عليكم ونخبركم بعورة محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه ونطلعكم على سرهم ونمنعكم من المؤمنين ندفع عنكم صولة المؤمنين ونخذلهم عنكم فالله يحكم بينكم ايها المؤمنون والمنافقون يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حجه شرعيه يستظهرون بها قال فيه دليل على أن الكافر لا يملك العبد المسلم وهنا طبعا استنباط في سؤال فقهي يعني هو سيشير لبعض الفروع الفقهية هذا ولكن نلاحظ المعنى غير المعنى يعني هو أوسع من المعنى المذكور في تفسير سبيلا هنا في التفسير الذي ذكره للسبيل سبيل يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا قال حجة شرعية يستظهرون بها وهذا التفسير الذي يذكره ليس له مدخل في الأثر اللي على بعضنا يعرفه. هو في أثر سيدنا علي بن أبي طالب إن لما سئل ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا وأننا نرى أن الكافرين يكون لهم سبيل تكون لهم سبيل على المؤمنين. فسيدنا علي بن أبي طالب قرأ له الآية من أولها فيها ف الله يحكم بينكم يوم القيامة. فقال هذا يوم القيامة. لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. لكن لما تفصل بحجة شرعية يصدون بها ف هذا لا في الدنيا ويوم القيام هذا في الدنيا ويوم القيام يعني الكفار غلبوا المؤمنين بالسيف والسنان لكنهم لا يغلبونهم في الحجة حجتهم ضاحضة ثم يقول فيه دليل على أن الكافر لا يملك العبد المسلم واختلف الأئمة فقال أحمد والشافعي لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه فيصحه أو يعتق عليه بسوحة فتحة على التاء فيصحه وقال أبو حنيفة ومالك يصحه ويجبر على إزالة ملكه عنه ولو أسلم عبد الكافر أجبر على إزالة ملكه عنه بالاتفاق إن المنافقين يخادعون الله قال يعاملونه معاملة المخادعين بإضغار الإيمان وإفطان الكفر وهو خادعهم قال مجازيهم جزاء خداعهم هذا تعبير فيه مشاكلة يعني يعبر على المشاكلة وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة قال متساقلين صلاتهم لغير الله قر حمزة والكسائي وخلف كسالة بالإمالة يراؤون الناس بفعلهم ولا يذكرون الله إلا ذكرًا قليلًا من قول إلا ولا يذكرون الله إلا ذكرًا قليلًا يعني الذكر والقليل الذكر هو القليل ولحستثني قليلا من الفاعل فهذا معنى آخر ولا يذكرون الله إلا قليلا منهم الذين يذكرون قالوا ولا يذكرون الله إلا قال هنا ذكرا قليلا قال ابن عباس لو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا مذبذبين اقتمطربين بين ذلك بين الكفر والإيمان لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين قال صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كالشات العائرة بين الغنمين تعير مرة إلى هذه ومرة إلى هذه ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل طريقا إلى الحق والصواب يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين فإنه صنيع المنافقين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال حجة بينة في عذابكم. إن المنافقين في الدرك الأسفل وهو أخفض مكان من النار قرا عاصم وحمزة والكسائي وخلف في الدرك بسكون الرأي والباقون بفتحها وهما لغتان كالنهر والنهر ولن تجد لهم نصيرا يخرجهم منه من الدركها إلا الذين تابوا من النفاق وأصلحوا ما أفسدوا من عملهم واعتصموا بالله وثقوا به وأخلصوا دينهم لله بقلوبهم فأولئك مع المؤمنين في الجنة وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الجنة قال أثبت يعقوب الياء في يؤتي حالة الوقف ما يفعل الله أي أي شيء يفعل بعذابكم إن شكرتم الله وامنتم به يتشفى به غيظا أو يدفع ضرا أو يستجلب به نفعا وهو الغني المتعالي عن النفع الضر المتعالي عن أن ينتفع بشيء أو يضره شيء سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا قال مثيبا عليما بحق شكركم وإيمانكم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول قال القبيح إلا من ظلم قال فياد على ظالمه فيقول اللهم اني عليه اللهم خذ لي حق منه وكان الله سميعا لدعائكم عليما بأحوالكم ان تبدوا خيرا حسنة أو تخفوه أي الخير أو تعفو عن سوء أي مظلمة فإن الله كان عفوا قديرا يكثر العفو عن العصاء مع قدرتي على الانتقام منهم فسن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال ونزل إخبارا عن اليهود وإيمانهم بموسى والتوراة وعزير وكفرهم بعيسى والإنجيل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفروا ببعض نؤمن ببعض الأنبياء ونكفروا ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أي الكفر والإيمان سبيلا طريقا وسطا بين الإيمان والكفر اولئك هم الكافرون اي هم الكاملون في الكفر حقا قال مصدر مؤكد فالكافر ببعض الانبياء كالكافر بجميعهم واعددنا للكافرين أي لجميع اصنافهم عذابا مهينا مذلا طعنا هنا هنا في التفسير بتفرع انه اولئك هم الكافرون يعني كملوا في الكفر واعددنا للكافرين لجميع اصنافهم الكامل في الكفر وغيره يعني عذابا مهينا مذلا والذين آمنوا بالله وهنا يعني المعنى الذي يحسن مع التذيل يعني يحسن مع النظر في تذهيل آية والذين آمنوا بالله ورسله قال كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم تلخيص من آمن بالله وجميع رسله أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بإيمانهم بالله ورسله قال حفص عن عاصم يؤتيهم بالياء والباقون بالنون وكان الله غفورا رحيما قال في حسناتهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء نزلت في اليهود لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من السماء جملة أي كما أوتي به موسى عليه السلام وكان سؤالهم سؤال تهكم لانقياد. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أي أعظم من سؤالك فقالوا أرنا الله جهرة عيانا قرب كثير والسوسي ويعقوب أرنى بإسكان الراء وألبقنا بكسرها فأخذتهم الصاعيقة قال نار جاءت من السماء فأهلكتهم بظلمهم أي بسائب ظلمهم ثم اتخذوا العجلة هذا قد المفعول الثاني من بعد ما جاءتهم البينات المعجزات فعفونا عن ذلك ولم نستأصلهم تلخيص تاب أولئك فعفونا عنهم فتوبوا أنتم فنعفوا عنكم واتينا موسى سلطانا مبينة حجة ظاهرة وهي الآية التي جاء بها ورفعنا فوقهم الطور قال الجبل بميثاقهم أي بساب نقضهم الميثاق الذي أخذ منهم وهو العمل بما في التوراة هنا جعل الباء سببية وقدر مضافا يعني ورفعنا فوقهم الطور بساب ميثاقيم الذي نقض الذي انتقدوه بنقض ميثاقهم بنقضهم ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا على لسان موسى عليه السلام وقلنا لهم على لسان داود عليه السلام لا تعدوا في السبت أي لا تعتدوا باصطياد الحيتان فيه قرى أبو جعفر تعدوا بجزم العين وتجديد الدال وورش بفتح العين وتجديد الدال مضمومة وقالون باختلاس فتحات العين مع تجديد الدال والباقون بإسكان العين والتخفيف وتقدم في البقرة رفع الجبل ودخول الباب والاعتداء في السبت وتفسيرها وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا فبما نقدم أي فبنقديهم ميثاقهم وما صلة كلام أصلا متصل ببعضه فبما نقدم أي فبنقديهم ميثاقهم وما يكمل الكلام على ما هنا فبما نقدم وما صلة قوله تعالى فبما رحمة من الله ونحوه وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف قال لا تعي كلامك يا محمد صلى الله عليه وسلم فعلنا بهم ما فعلنا فعلنا بهم ما فعلنا هذا متعلق هذا متعلق بما الباء يعني فبما نقدهم ميثاقهم فعلنا بهم ذلك فهنا قدره يقول فعلنا بهم ما فعلنا بل طبع الله أي ختم عليها بكفهم فجعلها محجوبة على العلمي قرى هشامو الكسائي وخلاد بخلاف عن الثالث بطبعها بإضغام اللام في الطاول باقون بالإظهار فلا يؤمنون إلا قليلا منهم كعبد الله بن السلام وأصحابه وبكفرهم بعيسى وقولهم على مريم بهتانا عظيما حين رموها بالزنا قرأ سوسي عن أبي عمرو مريم بهتانا بإسكان الميم عند الباء وتقدم الكلام عليه في سورة البقرة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال سموه رسول الله استهزاء به فأكذبهم الله تعالى في دعواهم بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وذلك أن الله تعالى القى شبه عيسى على الذي دلهم عليه وتقدم الكلام على ذلك في سورة ال عمران وإن الذين اختلفوا فيه أي في شأن عيسى لا في شك منه لأن طائفة من اليهود قالوا نحن قتلنا وطائفة من النصارى قالوا نحن قتلنا وقال طائفه منهم ما قتلوا هؤلاء ولا هؤلاء بل رفع إلى السماء ما لهم به من علم إلا اتباع الظن قال استثناء منقطع أي لكن يتبعون ظنهم وما قتلوه أي عيسى قتلا يقين كما زعموه بقولهم إن قتلنا المسيحة أن يقينا نعتبر يقينا المصدر يوما قتلوا قتلا يقينا وصف المصدر له قتلا واستثناء المنقطع على اعتبر أن اتباع الظن من العلم برفع بر الله إليه قال رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه وكان الله عزيزا لا يغلب على ما يريد حكيما فيما دبر لعيسى نتقدم في سورة ألي قصة الصلب ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء وإن أي وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى قبل موته أي موت المؤمن عند معينة الموت حين لا ينفع نفسا إيمانها وقيل غير ذلك طبعا هو قول موت المؤمن ليس المقصود المؤمن الذي سيدخل الجنة المؤمن اللي هو الفاعل إلا لا أؤمننا به قبل موته اللي هو الأحد هذا الذي سيؤمن عند موته ولا ينفع هذا الإيمان يقول قيل غير ذلك في غير ذلك إلا لا يؤمننا بعيسى كلام هنا على هذا الضمير أقصد قبل موته الكلام هنا في هذا الضمير قبل موته قبل موت عيسى يتكلمون بقى في ما ورد في نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان أو قبل موتي هذا ال ال الواحد من أهل الكتاب يقول وقيل غير ذلك ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا قال فيشهد على اليهود أنهم كذبوه وقذفوه وأمه ويشهد على النصر بأنهم دعوه ابن الله فبظلم من الذين هادوا قال وما تقدم ذكره من نقدهم الميثاق وكفرهم بآيات الله وبهتانهم على مريم وقولهم إن قتل المسيح حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وهي ما ذكر في سورة الأنعم في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر المعنى من صدر من اليهود حرمنا عليهم ذلك وبصدهم عن سبيل الله أي عن دينه كثيرا من الناس طيب كثيرا هنا على ما أذكره نحن النهاردة ما سألت الشيء يعني بس علشان إن أرضا آخر مرة قبل رمضان وأعوز أنتهي يعني سؤال سافا ما تكلمتش معاكم يعني كثيرا هنا على التفسير الذي يذكره عرضا مفعول نعم مفعول به صح. بصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد عنه قال في التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل قال من الريش في الحكم والمآكل يصيبونها من عوامهم أي بمجموع هذه الأشياء حرمنا عليهم تلك الطيبات واعتدنا الكافرين منهم عذابا اليما دون من تاب وآمن لكن الراسخون المتمكنون في العلم منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه والمؤمنون من المهاجرين والأنصار وقيل من أهل الكتاب يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك يعني جميع الكتب المنزلة والمقيمين الصلاة قال نصب على المدح أو بإضمار فعل تقديره أعني المقيمين الصلاة والمؤدونة الزكاة قال رفعه عطف على الراسخون وكذلك والمؤمنون الكلام متصل وكذلك المؤمنون أيضا مرفوع لي ذلك والمؤمنون بالله واليوم الآخر قال قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدق من اتباع الشرائع لأنه المقصود بالآية أولئك مفتدأ خبره سنؤتيهم أجرا عظيما قال على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح قرأ حمزة وخلف سيؤتيهم بالياء والباقون بالنون إن وحينا إليك قال الوحي إلقاء المعنى في الخفاء وعرفه في الأنبياء بوسطة جبريل عليه السلام وذلك هو المراد بقوله كما أُحِينا إلى نوح والنبيين بعده قال جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل عليهم أو أن ينزل عليهم كتابا من السماء أو ينزل عليهم كتابا من السماء واحتجاج عليهم بأن أمره في الوحي كسائر الأمدئ وبدأ بنوح لأنه أول نبي من أنبياء الشريعة وأول نبي بعث إلى الكفار وكان أطول الأنبياء عمرا وجعلت معجزته في نفسه فإنه عمر ألفا وأربعمائة سنة فلم تنقص له سن ولم تشب له شعر ولم تنقص له قوة وتقدم ذكره ووفاته في سورة آل عمران عند تفسير قوله إن الله اصطفى ادم ونوحا قال وصرف نوحا مع العجمة والتعريف لخفته المجتمع فيه علتان للمنع من الصرف العجمة والتعريف اللي هو العالمية يقصد ولكنه صرف لخفته زي هود وأوحينا إلى إبراهيم قرأ هشام إبراهام بالالف وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قال وهم أولاد يعقوب وتقدم ذكر هؤلاء الأنبياء في سورة البقرة وعيسى تقدم ذكره في البقرة وآل عمران وأيوب قال هو ابن موسى بن رازح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو من أمة الروم وكان نبيا في عهد يعقوب وعاش 93 سنة ويأتي ذكر قصته في سورة الأنبياء وفي سورة صاد إن شاء الله تعالى ويونس هو ابن متى ومتى أبوه في قول الأكثر قيل إنه من بني إسرائيل من سبط بنيامين بعث إلى أهل نينوى قبالة الموصل بينهما دجلة وسيأتي ذكر قصته في سورة الأنبياء إن شاء الله تعالى وكانت وفاته في سنة خمس عشرة وثمانمائة لوفاة موسى عليهما السلام وقبره في قرية تسمى حلحول بين بيت المقدس وبلدة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وهارون هو ابن عمران أخو موسى عليهما السلام وكان أكبر من موسى بثلاث سنين وتوفي قبل موسى بأحد عشر شهرا في التيه بكهف في بعض الجبال على سرير وجد به وتقدم في سورة البقرة ذكر موسى ووفاته فيعلم من ذلك تاريخ وفاة هارون وسليمان تقدم ذكره ووفاته في سورة البقرة وآتينا داود قال هو ابن بشي ابن عفيد ابن بوعز ابن سلمون ابن نحشون ابن عمينة ذاب ابن رم ابن حصرون ابن بارس ابن يهودة ابن أعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان مقامه بحبرون ثم انتقل إلى بيت المقدس وأسس مسجده والأقصى ومات قبل إتمامه ولو سبعون سنة وقيل غير ذلك وملك أربعين سنة ودفن بالكنيسة المعروفة بالجسمانية شرقي بيت المقدس بالوادي ويقال إن قبره بكنيسة صهيون ظهر بيت المقدس من جهة القبلة وهو مشهور عند الناس وكانت وفاته في يوم السبت أواخر سنة 35 و500 لوفاة موسى عليه السلام زبورة قرأ حمزة وخلف بضم أزاي حيث وقع جمع زبر كذهر ودهور بمعنى مزبور زبورة أي مكتوب وقرأ الباقونة بالفتح زبور اسم للكتاب المنزلي عليه أو المنزلي عليه وهو مئة وخمسون سورة بالعبرانية في خمسين منها ما يلقونه من وفي خمسين ما يلقونه من الروم وفي خمسين مواعظ وحكم ولم يكن فيه حلال ولا حرام ولا أحكام وتقدم في سورة البقرة ذكر ما أتاه الله من الملك والحكمة وطيب الصوت والألحان في قراءة الزبور في في آيات قصة طالوت ورسلا قال منصوب بفعل مضمر أي وأرسلنا رسلا لأن معناه حيلة إلى نوح أرسلنا نوحا ليست نعطف على نوح حين إلى نوح ورسل لا فهنا يقول قدر فعلا مضمرا من معنى أوحينا قد قصصناه عليك من قبل أي من قبل هذه السورة أو اليوم ورسلا لم نقصصهم عليك أي لم نخبرك بأخبارهم قيل لما ذكر الأنبياء في الآية ولم يذكر موسى قالت اليهود أكلم الله موسى أم لا فنزل وكلم الله موسى تكليما قال مصدر معناه التأكيد يدل على بطلان قول من يقول خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما هذا على اعتبار أن هذا التوكيد نفى احتمال مجاز وكلام الله تعالى للنبي موسى دون تكييف ولا تحديد فإنه سبحانه موجود لاك الموجودات معلوم لاك المعلومات فكذلك كلامه لاك الكلام رسل مبشرين ومنذرين قال نصب على المتحي ثم علل الإرسال فقال لألا يكون للناس على الله حجة بعد إرسال الرسل إليهم فيقول ما أرسلت إلينا فكيف تعذبنا وفيه دليل على أن الله لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكان الله عزيزا لا يغلب فيما يريد حكيما فيما دبر من أمر النبوة وخص كل نبي من الوحي والإعجاز وتقدنا في سورة البقرة أسماء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم والذين أشير إليهم قال ابن عباس إن رؤساء مكة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن سألنا عنك اليهود وعن صفتك في كتابهم فزعموا انهم لا يعرفونك ودخل عليه جماعة من اليهود فقال لهم والله إنكم تعلمون اني رسول الله فقالوا ما نعلم ذلك فانزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل اليك من الوحي والقرآن ان جحدوك وكذبوك أنزله بعلمه أي وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك وأنك تبلغه والملائكة يشهدون أيضا على صدقك وكفى بالله شهيدا لو لم يشهد غيره سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا قال جمع بين الكفر والصد عن سبيل الله عن طريق الهدى بكتم نعت محمد صلى الله عليه وسلم قد ضلوا ضلالا بعيدا لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال إن الذين كفروا بالله وظلموا بكتم نعت محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا من الطرق إلا طريق جهنم وهو دين الكفر أي لم يجعلهم مسلمين بل جعلهم كافرين وهذا في من سبق حكمه تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون وهذا القيد دايما بيذكر في نظائر ذلك من الآيات مثل والله لا يجعل القوم الكافرين والظالمين ونحو ذلك خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير قال لا يصعب عليه يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أي بالشرع من ربكم فأمنوا الإيمان خيرا لكم هو هنا بيقول فأمنوا بعنى يقول الإيمان خيرا يعني هذا على تقدير يعني اللي بيقدر هنا الإيمان خيرا هو بيقدر كان ربما يعني لم يذكرها المفسر وربما تكون سقطت يعني في من المحقق يعني ده مثل هذا ممكن يحصل يعني مع بعض ال الزلات الواقعية طبعا يعني يعني فآمنوا اللي بيقول هنا الإبانة يقول فآمنوا يكون الإيمان خيرا هذا وجه في نصب خيرا هذا وجه من الوجوه في نصب خيرا فآمنوا خيرا يعني فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم فتكون خيرا منصوب على الخبر خبر يكن يعني فآمنوا قال الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض يعني هو المقصد بس هو لو كتب هنا المفسر كتب الإيمان خيرا لكم لن تفهم إلا بتقدير آخر يعني وقدر الإيمان لن تفهم إلا بتقدير آخر لأن هي ليست الإيمان خير ولكن إيمان خيرا ماشي. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض قال فهو غنيل عنكم وكان الله عليما بأحوالهم حكيما فيما دبر لهم يا أهل الكتاب قال الخطاب لليهود والنصارى فإنهم جميعا غلوا في أمر عيسى فقال طائفة من النصارى وهم اليعقوبية والملكائية عيسى هو الله وقال الطائفة الهوم النصطورية عيسى ابن الله وقالة المرقوسية عيسى ثالث ثلاثة آلهة عيسى ومريم هو الله علمهم ذلك رجل من اليهود يقال له بولس وقالت اليهود هو ولد زينة وكذبوا كلهم لا تغلوا لا تتجاوزوا الحد في دينكم بزيادة ولا نقصان، ولا تشركوا قال وقوله في دينكم معناه في الدين الذي أنتم مطلبون به هنا يقصد إن في دينكم ليس معناه في دينكم المحرف ولكن في دينكم الذي تطالبون به له الحق قال في الدين الذي أنتم مطلبون به وأضافه إليهم بيانا أنهم مأخذون به وليبي نص نفس على هذا يقول وأضافه إليهم بيانا أنهم مأخذون به أن هذه الإضافة قد يفهم منها الدين الذي يتلبسون به طب الدين الذي يتلبسون به ليس هو المطلبون به فلما يفسر الدين بأنهم الذي أنتم مطلبون به فيحتاج أنه يبين وجه هذه الإضافة يقول وأضافه إليهم بيانا أنهم مأخذون به محاسبون به مسؤولون عنه قال وليست الإشارة إلى دينهم المضلل ولا أمر بالثبوت عليه دون غلو وإنما أمروا بترك الغلو في دين الله الذي يطالبون به وأن يوحدوا ولا تقولوا أي تذكروا على الله إلا القول الحق يعني تنزيها وعن الصاحبة والولد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته قال وهي قوله لعيسى كن فكان من غير أب ألقاه إلى مريم أوصلها إليها وحصلها فيها وروح منه سمي عيسى روحا لأنه ذو روح وجسد كغيره وأضيف إلى الله تشريفا له المعنى لا نسبة ولا اتصال بين الله وعيسى وليس بجزء منه إلا أنه رسول لأن عيسى مركب والله منزع على التركيب وإنما هو ابن مريم وهو جزء منها خلق من غير أب لأنه مركب مثلها فالخيص ليس عيسى إلا بعض أمه لغير لأن إنما للحصر فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا هم ثلاثة وكانت النصر يقولون ابن وابن وروح القدس انتهوا عن التسليف يكن الانتهاء خيرا لكم هذه شبه انتهوا خيرا لكم قال يكن الانتهاء يبقى خيرا خبر ليكن المقدرة انتهوا خيرا لكم طبعا يعني أشير برضه من خيرا هنا وخيرا السابقة في النصب فيها عدة أوج غير ذلك يعني هذا وجه من هذه الوجوه وإن كان أقواها يعني والله أعلم إن خيرا لكم إنما الله إله واحد قال بالذات لا تعدد فيه بوجه سبحانه أي هو منزه عن أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد كما تزعمون أيها النصارى لو ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا يماثله شيء من ذلك فيتخذه ولدا وكفى بالله وكيلة فإنه مستغن عن الولد المحتاج إليه ليكون وكيلا لأبيه لانه سبحانه قائم بحفظ الأشياء غير محتاج الى من يعيده ولما قال وفد نجران للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تسب عيسى تقول إنه عبد الله فقال إنه لا يأنف من ذلك فإن عيسى لا يأنف من ذلك نزل لا يستنكف المسيح أي لا يأنف عزة أن يكون عبدا لله فإن عبوديته شرف يتباه به أو يتباهى به ولا الملائكة المقربون عطف على المسيح وهم حمرة العرش لا يأنفون أن يكونوا عبيدا لله واستدل بهذه الآية من يقول بتفضيل الملائكة على البشر الوكل المعتزلة لأنه تعالى ذكر عيسى عليه السلام ثم ارتقى إلى الملائكة والارتقاء إنما يكون إلى الأعلى فلا يقال لا يستنكف زيد من كذا ولا عبده إنما يقال لا يستنكف من كذا ولا مولاه باعتبار أن المولى هنا المقصد المولى من أعلى يعني. ومن لا يفضلهم يقول لم يذكر الملائكة تفضيلا لهم على البشر بل على الذين يقولون الملائكة آلها كما رد على النصارى قولهم المسيح ابن الله وتقدنا في سورة البخرة ذكر مذهب أهل السنة في تفضيل الأنبياء على الملائكة عند تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال ثم قال متهددا ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر قال يترفع عنها والاستكبار دون الاستنكاف فسيحشرهم إله جميعا قال فيجازيهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله قال من الحسنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قال وعيد للذين يدعون عبادة الله انفه وتكبرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قال له حجة عليكم بالمعجزات وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليكم نورا مبينا هو القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به قال امتنعوا به من زيغ الشيطان فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يعني الجنة ونعيمها ويهديهم إليه أي إلى الفضل وهذه هداية طريق الجنان صراطا مستقيما قال طريقا واضح طبعا الكلام في الهاء في كلام هنا في الهاء وفي كلام في الهاء الأخرى يعني أعتصم به والهاء فيه وهديهم إليه صراط مستقيم قال طريقا واضحا قال عن جابر قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يريثني كلاله فنزل يستفتونك يستخبرونك فيسألونك قل الله يفتيكم في الكلالة وتقدم تفسير الكلالة في أول السورة ولكن الآية في أول السورة فيه الكلالة في ميراث الأخوة من الأم وهنا الأخ من الأب والأشقاء إن أمرؤ هلك ليس له ولد قال المراد بالولد الابن طيب ما ما مقصود هنا في الكلام يعني هو يريد هنا المفسر يعني يقصد المراد كلمة الولد تطلق على الابن والبنت يوصيكم الله في أولادكم للذكر من مثل فضلك مثلاً فالأولاد تشمل الذكور والإناث، ولكن الابن هذا في الذكر. فهنا على كلام مفسر يقول الإمام رون هلك ليس له ولا دون. قال المراد بالولد يقصد هنا في في هذا الموطن الابن. ولو أخت قال لأبواي أو لأب فلها نصف ما ترك لأن الابن يسقط الأخت والبنت لا تسقطه بالاتفاق لأمه. هذا التعليل ليقول والبنت لأن الابن يسقط الأخت. ها والبنت لا تسقطها باتفاق الأئمة. البنت لا تسقط كأنه يعلل لماذا فسر الولد بالابن واضح الكلام؟ طيب هو البنت لا تسقطها باتفاق الأئمة. يعني إن يروون هالك له بنت وأخت هي الـ الـ الـ الأخت ماذا تعرف؟ البنت لا تسقطها باتفاق الأيام، هل تأخذ النصف؟ أنا بقول كم تأخذ؟ نتكلم لو كان له بنت الآن، نتكلم على له بنت الآن وله اختنا يقول والبنت لا تسقطها لا تسقط الاخت ها عصبه ما شاء الله ها عصبه ازاي بقى طيب هل ستأخذ النصف؟ طيب هي مش هتأخذ النصف فهو المقصد إن من الممكن هلما فصر المراد بالولد الابن هذا لأن الأخت لا تسقط بالبنت الواحدة ها؟ إن الأخت لا تسقط بالبنت فإذا كانت الـ الـ الـ الأخت لا تسقط بالبنت فهو هنا يذكر أن الولد المراد به الابن لكن الآية ممكن أصلا تفسر على أن الولد يشمل الابن والبنت ويكون الكلام على فرض النصف للأخت فهو ال ال ال إذا كان إنمرون هلك ليس له ولد سواء كان ابن أو بنت ولو أخت فلها فرض النصف طيب وإن كان له ابن ليس لها فرض النصف بل يسقطها طب ولو له بنت لا يسقطها ولكن ليس لها فرض النصف فالمقصود ان هذا التقييد يعني ممكن يعني ينظر له باعتبار تاني يعني مش يعني هو مش ليس حاكما يعني معنا في الكلام أو التعليل الذي يذكره كأنه شيء يعني يقيد الأمر بهذه الصور. مش وكذلك الكلام في ووايرثوا إلا لم يكن لها ولد. هو الأخوات مع البنات بتبقى هي اللي هي العصبة مع الغير. قال وله أخت لأبواين أو لأب نصف ما ترك فإن لبنة يسقط الأخت والبنت لا تسقط وبتفق لأمة. لأ ووايرثوا إلا لم يكن لها ولد. قال ابن برضه نبي قيدها لأن البنت لا تسقط الأخ بالاتفاق وإن كان ولدها أنثى فللأخي ما فضل عن فرض البنات بالاتفاق فإن كانت مش هو نفس الكلام إنه هو يرثوها طب هنا لا هو سيأخذ ما بقي تعصيبا يعني فإن كانت فإن كانت أي الأختان طبعا تعصيب هنا تعصيب بالنفس فعاصلة بالنفس والثاني عصب مع الغير فإن كانت لا لا هو الكلال مختلف تعريف بالصught ما تعرضناش أصلا للمسألة لا هو الكلام هنا الذي يذكره والكلال مختلف في تعريفها لكن هو المؤدى قريب يعني في لكنه المقصد أن الذي يذكره هنا ليس خلافا في تعريف الكلالة الذي يذكره هنا هو بيقيد الابن بيقيد الولد بكذا لكن هو مآل كلامه مآل كلامه الفقهي مع مآل كلام اللي حيقول الولد يعم الابن والبنت اللي تتم قلهم واحد كلام بس على التركيب نفسه يعني وإن هو إذا كان كذا فا يقول ويبقى فلاه النص ولكنها ما دامت لا تسقط في المراد بالولد هو الابن هو ممكن هو الآية لا تذكر أنها سترث ولكنها تذكر فرضا خاصا يعني ده أمر أخص هذا الأمر الأخص هو المنفي لكن الآل ليس معناها ها ليس معناها لو قلنا ان الولد إن هو البنت بمفهوم المخالفه أنها لن ترث هي لن ترث النصف ماشي فإن كانت أي الأختان اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك قال فمن له أخوات فلهن الثلثان بالاتفاق وإن كانوا أي الورثه إخوة رجالا ونساء أي ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر يعني ان كانوا إخوة رجالا ونساء نساء بتأخوات لكن غلب المذكر بذكر إيه الإخوة وإن كانوا إخوة رجالا فالذكر فليذكر عظيم الثاني بخلاف الآية الأولى ماشي آية الخلال الأولى هو على التساوي فهم شركاء في الثلاث يبين الله لكم أن تضلوا أي لا تضلوا والله بكل شيء عليم قال فهو فوعلهم بمصالح العباد في المحيا والممات روية أن آخر آية إن نزلت يستفتونك ونزلت في طريق حجات الوداع في زمن الصيف فسميت آية الصيف ورقية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بعدها خمسين يوما والله أعلم هذه الآية من الآيات اللي قيل فيها أنها آخر ما نزل يعني في عدة آيات قيل فيها أنها آخر ما نزل من الآيات التي قيل فيها أنها آخر ما نزل وتسميتها بآية الصيف هذا مشهور والآية الأخرى آية الشتاء يعني آية الكلالة فيه واحدة آية صيف واحدة آية شتاء وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من قراءة تفسير صورة النساء من تفسير العلمي رحمه الله تعالى وسنتوقف إن شاء الله خلال شهر رمضان ونعود بإذن الله تعالى وإن يسهر الله سبحانه وتعالى وكتب لنا العودة بعد شهر رمضان مع بداية تفسير صورة المائدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وان يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته قل عمو وانتم بخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك